من مني فؤادي والنحوني سلاحي أمتطي صبو المنوني والله العظيم أننا كنا نعيش وكنا نأكل وكنا يعني أفضل وأحسن مما لو كنا في البيوت من مني فؤادي والنحوني سلاحي أمتطي صبو المنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تطيص هو الملوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تطيص هو الملوني فإني لم أعيش لأذوق ذلا ولا لأذوب في فضل حنوني لم أعيش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن الحنون ولكن كي أذود على حماية شربنا الذل من صوت الأعادي وسرناك القطيع بكل وادي قضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحدادي نقبل كف خنزين لعيني ونصفع كف طاهرة تنادي مقابل كف خنزل لعين ونصفع كف طاهرة تنادي فتفل للحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد وأهلا بالمنون على الجهاد خذ مني فؤادي والنحوني سلاحي أمطقي صه والمنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى والمنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى والمنوني فإني لم أعيش لأذوق ذلاً ولا لأذوب في حضن حنونه فإني لم أعيش لأذوب ظلا ولا لأذوب في حضن حنونه ولكن كي أذود على حمايا فهذه روحي الحرى فداء بكل جريحة دوانداها لكل عفيفة في الأرض تشكو جحيم الهدك تلعق من أساء لكل كل يتيمة تدعو أبها وبين دمائه تهت خطاها في كل تدعو أباها وبين خطاها على بقايا من رفات هذا رأس أم بيدها خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صه والمنون خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صه والمنون مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صه والمنون لم أعيش لادقه لن ولا لأذوب في حضن حنونه فإني لم أعيش لأذوب ذلا ولا لأذوب في حضن حنونه ولكن لي أذود على حمايا فإني ذبت من فرط اشتياقي إلى الجبهات للخيل العتاق إلى عزف الرصاص يحن قلبي ويقرب حين يدعى للتلاقي فإما النصر ياسف بالأعادي ويسقيهم أسن مر المذاق فإما النصر ياسف بالأعادي ويسقيهم أسن مر المذاق وإما الموت يمضي بلعدن وزف بها إلى الحور السواقي وزف بها إلى الحور السواقي فذا النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عذا وإن أزرى بنا ذل السنين ففجر النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عذا وإن أزرى بنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيفهم المهيني فلم تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيفهم المهيني فلم تهدأ رياح عاصفات